سأل يقول هل الحسد إذا غس إذا, غس إذا يعني اغتسل اغتسل المحسود من ماء الحاسد يزول الأذى بفضل الله أم لا؟ تفضل شيخنا أنا بارك الحاسد طبعا الحاسد لو كان عارم نعم نرجو بضواني يكون كذلك. لكن لو أنه الحسد مش عائل لكن حسد في حذرتها حسد له حقد لأنها ظاهر يتعامل معك بنفس الخبيثة كيف السحر سحر لما ينفث في العقدة العقدة تغلق النفس الساعة كان من نفسها الخبيثة هي اللي انفثت وهي اللي غلقت بإذن الله والراقي إذا نفث في العقدة وفتحها ففتحها بنفس الطيبة فإذا كان عائن يقول لها أما إذا كان حاسد بدون عين الله أعلم أن الأمر يعني ممكن يخطف ولكن ليس هذا الشيء بالكليه وفيه أمر آخر في موضوع الوصل بعض الناس يقسل لك تشعر بتحسن ولكن لا تذهب عنك العين الحديث في موضوع قسل العين إذا كان العائن رمك بعين شخص واحد لكن إذا كانت العين تركمية فهذا فيها تفصيل يعني ممكن العين تراكمية ويتصلك أحد الناس هؤلاء ما اللي يختصلك لو رقم سار مقبعين هي عين تراكمية لو اختصلك الرقم سبعة كيف يصير لو اختصلك أول واحد يرمي بالعين كيف يصير لو اختصلك رقم اثنين كيف يصير لو اختصلك الرقم خمسة كيف يصير لكل نتندفع مختلف على الآخر فالعين تراكمية طلب الغسل ممكن يخفف ممكن يضرب فيها بكل شيء فهذه يجب أن ننتبه لها بارك الله